قَدْ بَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُم بِنِيَاهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ Min nereden bilirler